سي عاملها دو معمولها يعني بعكس بابي باب اشتغالها وحقيقته أن يتقدم عاملان أو أكثر ويتأخر معمول فأكثر المهم عامل كان لمعمل كان زورتر ويكون كل واحد من العوامل المتقدمة يطلب ذلك المتأخر هذيك لو عاملان خويبا شي أزاني أكره عاملي معمولك بيت نحو قوله تعالى اتوني افرغ عليه قطرا <أسأل> اتوني قطرا افرغ عليه قطرا قطر اكرم معمولي اتوني بيت اكرم قطر معمولي افرغيش بيت كابوت دو عاملت متنازعين لسريع ما بابي تنازعه عوامل كان زاترن لا معمول كان اتوني افرغ عليه قطره وقولك ضربني واكرمت زيدا سرك ضربني واكرمت زيدا ونحو اللهم صل وسلم وبارك على محمد اللهم صل وسلم وبارك على محمد كام غلمانا صلى اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك على محمد سيدينا لا يوهي من لحاشكها هي لا سلوانية وتم سيدينا إيه لنسخقي خمد على محمد والريواتك اللهم صل وسلم وبارك على محمد لحاشكها هي أولك تبي كواكب دوات و باشا اصلي جملكة شون اللهم صلي على محمد أو يثوا وسلم وبارك وسلم وبارك أصلي جملكة أو هاي ضربني وأكرمت زيدا اصلي جملكة ضربني وأكرمت زيدا وأكرمت زيدا أبيني عاملكيتي زيدا مفعول به أكرمت عاملا ولا خلاف في جواز إعمال أي العاملين أو العوامل شئت كام لعامل كان أكيد عامل قيرينيا قال هار كاميك اللوانك كد أبي دسكاري كاري ضمائي كانت كي وإنما الخلاف في الأولى خلاف لكذا كاميان باشترا لكاميان فاختار البصريون إعمال الثاني لقربه بصري كان ألين دوام بكيت عامل باشترا لبروين زيك لمعمولوا واختار الكوفيون اعمال الأولي لسبقه كوفي كان جالن او بيش وباشا چونك او لا بيشره عامل بيت او بودس بكلا او كذيد عاده زياده قصي هذ اللين وجهي هي. قصي هذ اللين قوتي خويه لكن نمشي مع البصريين في هذا فاختار البصريون اعمال الثاني لقربه چونك عامل لكن لين بيت لتجناش فان اعمالته الاولى أقبلين يا كم عاملة فإن أعملت الأولة بلام شيء أبيشبك أعملت الثاني في ضمير ذلك الاسم المتنازع فيه فتقول أجر قام بك يتعامل تماشى قام فعلك يا أخوائك فعلكتي أي وقاعدات يا أبي الضمير بيني بينك التثنية فعلكوا بو يكي كانت كتب عاملي خودي اسمه متنازع عليها يعليه أبيت, أبيت دوميش إعمالكي أعملت الثاني في ضمير ذلك الاسم في الضمير أو اسمك تثنيب تثنيعني فاويساء خواكتيا فاعل قام وضربني وأكرمته وضربني وأكرمته زيد وأكرمته زيدٌ إسا وأكرمته وأكرمته ضربني وأكرمته زيد زيد فعل ضرباً ضربني أو فعل مفعول به يا زيدٌ فعل كياتي شون كيا كم دعنة إعمال كدوة بأي أكرمت شيء داب ضمير زيد بينا كان مفردش مذكره بالك نبأ أكرموه ضربني زيد وأكرمته أو هاي جملة وضربني واكرمته ما اخواكا ضربني أخواكى أو فعل فاعل مفعول به واكرمتهما اعمال يعني عاملي دوما لضميري شيء الاسم المتنازع عليه ومر بي ومررت بي ومر بي ومررت بهما اخواكا ومر بي ومررت بهما اخواك يعني مر بي اخواكا أصلي جملك أهوية مر بي أخواك ومررت بهما أبيني عاملي دوم إعمال كلاوة لظميري اسم متنازع عليه اللهم صلي وسلم عليه وبارك عليه على محمد شو أنا اللهم صلي على محمد لكوتا على محمد وسلم عليه هائي محمد هناه وسلم عليه هائي محمد وبارك عليه محمد صلى الله عليه وسلم كوابو اجر يكمد كد كنت عامل له اسمك دوهم عامل ضميري عامل اسمه متنازع اكيد يوبلك هنا وان اعملت الثاني اقدومت كذا عامل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 أخواك فعل فاعلا اي قام قامش اجعمال كذا ولا زميلي أخواك بعكس مذهبي كم مذهب كوفه وان احتاج الى منصوب او مجرور حذفته كالآية وكتي اتوني افرغ عليه قطره يعني اصلي جملة كتشو اتوني افرغ عليه قطره اتونيه اتونيه ما بس يا قطر اتونيه افرغ عليه قطره كابو اقل في بيس بمنصوبو ين في بيس بمجروبو حذفته كالايه وكقولك ضربت وضربني اخواك اخواك مثنيه فعلي ضربيا ضربني اخواك ضربني دوام اه ضربت ضربني ضربني عامله اخوك فاعلكيت يا اكا ضميرك متصل ما به اي ضربت ضربت اوا اعمالك لا ولا شي لا لضميرك ضربت ومررت ومر بي اخوك حرب الشيوى ومررت ومر بي أخواك أخواك فاعلي مرين دوما او اوا اعمال كذا أو باب التعجب وله صيغتان تعجب صيغتان كان لنحو دابخين ريد دو صيغيها أما تعجبك وأسلوبك لأسالي بزمان عربي تشندين أسلوب هي شندين أسلوبه هي، بلام سيغ، تنها دوس سيغه أساليب تعجب زوره، مثلاً سبحان الله تعجب الله أكبر ما شاء الله يعني، كيف تكفرون بالله؟ كيف؟ أساليب زور لزمان عربي، أنواع أساليبه، بلام ويس سيغ بيت، سيغ قياسي فيه صيغي قياسي دو صيغه هي ما أفعل لقل افعل افعل بزيد افعل بهيا افعل بزيد ما افعل زيدا وله صيغتان احداهما ما افعل زيدا نحو ما احسن زيدا او ما يم ما يك تعجبيا اسم مبتداه احسن زيدا احسن زيدا, أحسن زيدا, أحسن زيدا احسن فعل ماضي فعلك ضمير مستتر وجوبا اما كان لو لوشو ضمير مستتر وجوبا ميخنا سر ددانك كفعل اوافق نغتبط اذ تشكروا شارما باسكت وعندي تريشما باسكت لاداو حاشا وخلاء وانا وبيسو حبذاو تشيب ددانه عن هيك كان مستتر وجوبا ان شاء الله يا يا داشتك ما أحسن زيدا وما أفضله وما أعلمه فما مبتدا بمعنى شيء عظيم وأفعل فعل ماض وفاعله ضمير مستثر فيه وجوبا يعود إلى ما والإسم المنصوب المتعجب منه مفعول به والجملة خبر ما أو ما أفعل زيدا زر آسانا يكمن المبتدأ ما أفعل زيدا جمليك فعلية في محل رفع خبر للمبتدا والصيغة الثانية صيغي أفعل بزيد نحو أحسن بزيد وأكرم به أفعل فعلك لفظه لفظ الأمر شايك وأزاني فعل أمره بلام ومعناه التعجب وليس فيه ضمير بلام ضمير تانية لم يانى الضمير نيبلي ضمير مستتر وجوبا ضمير تانية بل كو اويك لقلب باع كذا هتعفعل بزيد فاعله وليس فيه ضمير وبزيد فاعله شون كباعك زائده وكوا زيد فاعل بيت بابي شبابا واصل قولك احسن بزيد احسن زيد اصلا اوها احسن زيد احسن فعله زيد فاعله بل امكان لروي زمان عربي اوت احسن زيدون يعني زيد شاغبوا صار ذا حسن صار ذا حسن نحو اورق الشجر اورق الشجر يعني صار ذا ورق داري قلايدر كذبيت اللهي اورق الشجر يعني صار ذا ورق ثم غيرت صيغته الى صيغه الامر اصلي احسن زيدنا باشا احسن كلاوبا احسن احسن فعل امره أحسن فعل أمر ضميرك نائب مستتر وجبًا، بالكوابو أحسن زيد كزيد فعلتي، ناشكر فعل أمر، يعني درب يعني لشئني ضمير دا اسمك الظاهر ببيه، لبرو النائب اسمك الظاهر ببيت، بعد كان في والكانوا أحسن بزيد، الجنس زيدن هرخو يشيا، هرخو فعلك إياه، كابو أحسن بزيد فعله الماضي احس على فعل الماضي على سورة الامر فعل تعجب باع حرف جر زيد اسم مجروره في محل رفع يا مجرور لفظا مرفوع محلا فوشوا فاعلي شفاعلي ثم غيرت صيغته الى صيغه الامر فقبح اسناده الى الظاهر فزيدت الباء في الفاعل لأن فاعل الأمر ضمير وجوبا باب العدد اعلم ان الفاظ العدد على ثلاثة أقسام أم باب بوشي لا نحو داد بوشي لا نحو بو حكم عدد بزانين من حيث التذكير والتانيث باب العدد أي باب حكم العدد من حيث التذكير والتانيث يعني عدد معدود لشهد موافقا لشهد مخالفا بو عليه ثلاثة رجال وثلاث نساء بو يعني بو الشيء عدد بو يا نريد العدد يخالف المعدود بذلك مخالفة مخالفا لشهد مخالفني اعلم أن الفاضل العدد على ثلاثة أقسام اكلنا سياب بشواه الأول ما يجري على القياس ما يجري على القياس فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث وهو الواحد والاثنان او قياسيه ولقل معدود جاء عدد لقل معدود ش موافق وما كان على صيغه فاعل تقول في المذكر واحد واثنان واثنان وثان وثالث الى عاشر كابو واحد واثنان او دوانه بجاوز فاشن هاتشي كثير لعدد على وزن فاعل بيت لا يخالف المعدود او قياسين واحد واثنان او كل رقم الرقم فاشن هاتشي عدد يقلسر وزن فاعل بيت ثان ثالث رابع خامس عاشر تاسع هاتشي يقلسر وزن فاعله وفي المؤنثي المؤنثي جعل بوشيوى واحدة اثنتان منا امرأة واحدة اثنتان او ثنتان ثنتان بنسى اللغة في اثنتان هو اللغه كان اثنتان وثانية وثالثه الى عاشره العدد لا يخالف المعدود اما اقرب مفرد جبين ها قد مفرد يعني اخوان تنهابين يان لقل تشيش دابين يان لقل عشرش دابين وكذا اذا ركبت مع العشرة او غيرها بنسك العشرين ونحوها لقل دابين لقل بيستا لقل سيا عشرون ثلاثون أربعون الا انك تأتي بأحد بلانشيكي تو يعني لجاتي ويبلي واحد علي أحد أحد وإحدى أحد بو مذكر إحدى بو مؤنث وحادي وحادية وحادي وحادية فتقول في المذكر علي أحد عشر ومذكر نالي واحد عشر أحد عشر اثنى عشر ومذكر وحادي عشر وثاني عشرة وثالث عشرة إلى تاسع إلى تاسع عشر وفي المؤنث إحدى عشرة تماشى شيني عشركا شيني عشرة بو مؤنث شينك أبي بساكن بو مؤنث أبي بساكن إحدى عشرة واثنتا عشرة وحادية عشرة وثانية عشرة هدوكي شي عدد عدده ويأي أقل لكاتيك إعرابي كيبون مني السبلين جاءت ثانية عشرة امرأة أو كاتعلي اسم مركب على فتح الجزئين في محل رفع فاعل عدد قران كيب السلاني هدوكي مبني ثانية عشرة علي اسم مركب مبني على فتح الجزئين وثالثة عشرة إلى تاسعة عشرة، وتقول أحد وعشرون، واثنان وعشرون، والحادي والعشرون، والثاني والعشرون إلى التاسع والتسعين، وإحدى وعشرون بوم والنث، واثنتان وعشرون، والحادية والعشرون، والثانية والعشرون إلى التاسعة والتسعين. أما نقياسين العدد لا يخالف المعدود. بس تنهاء وها يشيني عشر أقوري وواحد أكيد أحد واحدة كيت إحدى حادي بو مذكر حادي بو مؤنث والثاني ما يجري على عكس القياس أويك ببيت شوانا وبيت العدد يخالف المعدود فيؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث وهو الثلاثة والتسعه وما بينهما يعني لانه تاوكو لا ستاوكو نوشي نو دا سواء افردت بنسه اي ليست مركبه استتمع ثلاثه رجال اگاتن لبه نلن جمع تكسير مؤنثة كوابو ابيتشيبكين كين بلن ثلاثه رجال مفردك حساب مفرد رچا كريت ثلاثه بتعني يعني بوا معذور يا رجل رجل مذكره ثلاثة بموالذبة بي لسية تانو أو هاي ثلاثة رجال وثلاث نسوة أسا نسوه مفردة كيشي كي زانه زانة ها احسنت بزان نسوه مفردة جينية بس هلا قريتوا بو أصل كي إمرأة وثلاثة وثلاث نسوة وقوله تعالى سبع ليال سبع ليال سبع سكتائي بيونية بول ليلة وثمانية أيام يوم وثمانية أيام حسوما أقر مفرد بيت يان مركبش بيت أو ركبت مع العشرة نحو ثلاثة و وأربعة عشرة إلى تسعة عشرة رجلا ومذكر وثلاث عشرة ومؤنث وثلاث عشرة واربع عشرة إلى تسعة عشرة امرأة أو ركبت مع العشرين وما بعده نحو ثلاثة وعشرون رجلا إلى تسعة وتسعين وثلاث وعشرون أما إلى تسعين وتسعين والثالث ما له حالتان أوياً العدد يوافق المعدود أي دوام العدد يخالف المعدود سيما له حالتان وهو العشرة دخوي إن ركبت جر جرت على القياس نحو أقل تركيب لقل أحد عشر رجلا واثنى عشر وثلاثة عشر إلى تسعة عشر تماشى خوي تاء بيونية وإحدى عشرة وإحدى عشرة واثنتا عشرة وثلاثة عشرة إلى تسعة عشرة وإن أفردت جرت على خلاف القياس جرت على خلاف القياس نحو عشرة رجال تماش عشرة رجال ديا وعشر نسوة أمشي ما بزبو كأمي جنا والثالث له حالتان وهو العشرة إن ركبت جرت على القياس كباسمانك باب الوقف يوقف على المنون المرفوع والمجرور بحذف الحركة والتنوين نحو جاء زيد جاء زيد ومرت بزيد تمشى لسر منون قوي جاء زيد أقر وقف لسر قوي جاء زيد منون لسري أو ستيد بس المرفوع والمجرور او هاي جاء زيد مرفوعه مراته بزيد مجرورة بلام هدوش انا وقفت كلا سريان بس كون يوقف على المنون المرفوع والمجرور بحذف الحركة والتنوين حمتى يمكنك حذفك محركش وعلى المنون المنصوب بإبدال التنوين ألفا نحو رايت زيدا زي دو حالكه ا لفه وكذلك تبدل نون اذن ألفا في الوقف اذن اقر وقفت كل سري او كاتاتشي اري اذا في الوقف وكذلك نون التوكيد الخفيفه نحو لنسفعا لنسفعا لنس بالف ويكتبن كذلك بوشيه وجد نسرين بألف دانوسريان أما أقول لقرآن داهاد كيشك شيك تيانية بالله ما قال قرآن داهاد بوشي وانية ليس بمسلم بو من النحات من يكتب إذن بالنون عند كان بنون أي نسن. بو بنون بنسين إذن لأنها من نفس الكلمة إذا أقول بإن مناقشي بكين آية إذن. دو کلمه یان یک کلمه نونه که لا خویتی یان جوازا، مدام لواک کاجشی نواک لا خویتی، عبارت نونه کو خوی بنوشت ره. چون اگر آن وقف معنا سریکیه، حالا این آن. ایذن یش پیوسته اگر وقف لسالیک راهه عل برنشی. ایذن، برام اگر کرا بعدی فیش نابیخو لرسم ده هشتی بکره، لرسم ده بکرتا الف، لیانه من نفس کلمه کنونی من و وهو الأول للفرق بينها وبين إذن لا وبين إذاع الظرفيه وهذا مذهب المبرد والأكثرين وصححه ابن عصفور يعني أو صححها نون نكيبا نون بنوسين مبرد قول الشهاء مشهورة إشموني وغيري أيج نقل عن كلدو قال المبرد أشتهي أن اكوي يد من يكتب إذن بالالف على حزك مركز إذن بالالف رسم كده تسي لأنها مثل ان الله يحلوك ان لا نباشبوت ولا يدخل التنوين والحروف تنوين اجدث الحروف بوتنوين تنوين دابني والله مو مساله كما رسم قرآن، كلا القران دوا رسم كلاموناش بتقعيده بو اولا رسم اللي بروقف لبرق رايه اجينا لدلو قران اذا ندوسي نونيك ساكند بنوسا <تصفيق> قال المبرد أشتهي لسيكزعنك أشتهي أن أكوي يد من يكتب إذن بالألف لأنها مثل أنولا قال المبرد أشتهي ان أك أن أكوي يد من يكتب إذن بالآلف أكوية يد من يكتب إذن بالآلف لأنها مثل أن ولن ولا يدخل التنوين الحروف ولا يدخل التنوين الحروف ويكتبنا كذلك ورحمة بالها لسر رحمة شوان وقفكين رحمة بوشيه وقف ما نسري كده رحمة ويوقف على المنقوص المنون في الرفع والجر بحث يائه اقل سر اسم منقوص وستاين وقف ما نكد نحو جاء قاض جاء قاض بإسكان آخرهما ومررت بقاض لحالتي رفع لحالتي جرده تنوين كلاب وكسركش جلاب سكودان ومررت بقاض ويجوز إثباتها قاضي مررت بقاضي أي الجائزة ويوقف في النصب بافدال التنوين ألفا نحو رأيت قاضيا ويتنوين قاضيا لقاضيا وإن كان غير منون بل نجت المين نبو في الرفع والجر الوقف عليه بإثبات اليا نحو جاء القاضي جاء القاضي أما منوني على ومررت بالقاضي ويجوز حذفها جاء القاضي بكسر ومررت بالقاضي بكسر شندين مني لقرآن دهاتوا و حذفها وإن كان منصوبا و اعتمد حذف كان منصوبا فبالاثبات لا غير و اللهم رأيت القاضية القاضيه رايت القاضيه منصوبا فبالاثبات ابي اركب بيت ابي اركب بيتنا وقف على ما فيه تاء التانيث فإن كانت ساكنة لم تغير نحو قامت هل الله قامت وإن كانت متحركة فإن كانت في جمع النحو المسلمات المسلمات فالأفصح الوقف بالتاء يعني مسلمات بتاء وبعضهم يقف بالها يعني المسلماه المسلمة بها فالافصح الوقف بالتاء وبعضهم يقف بالها وإن كانت في مفرد أقل مفرد بو فالافصح الوقف بالها فصحت الوايا بليتي رحمة وشجرة نحو رحمة وشجرة وبعضهم يقف بالتاء وقد قرأ به بعض السبعة في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين يعني شيء ان رحمه وبعضهم يقف بالتاء وقد قرأ به بعض السبعة في قول تعالى ان رحمه بالتاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم